ففي قصوة القلب مرض عظيم ابتلينا به في هذا الزمن فأصبحنا نسمع القرآن ولا نتأثر ونجف الموتان ولا نعتبر ونسمع المواعظ والعبر ولا نتذكر السبب قصوة القلب يا رعاك الله وما من داء إلا وقد أنزل الله له دواء فدواء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 لكن كما قال الله ثم قصت قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قف أقول موعظة بليغة وكلام موجز بصير وعظنا به النبي صلى الله عليه وسلم أجمع أهل العلم على أن هذه الموعظه من أبلغ مواعظه صلى الله عليه وسلم لقد أبلغ في الموعظة وأوجز في الكلام كلام بسيط ولكنه يحمل معاني كثيرة ولا عجب فإنه صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم يقول الكلام القليل فيه من المعاني الشيء الكثير فمن مواعظه البليغة صلوات ربي وسلامه عليه قوله أكثروا من ذكر هذه من نعم أيها الغالي يوم غفلنا عن الموت وسكراته والقبر وظلماته والسؤال وشدته ويوم القيامة وكرباته والصراط وحدته يوم غفلنا عن هذه الأشياء قست القلوب يا رعاة الله فأصبحت كالحجاره بل هي أشد قسوة لذلك قال بأبيه وأمي اكثروا من ذكري هذه من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 نشكو قصوة في قلوبنا وواعظ الموت فينا كل يوم يندب نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعل الرداء مما نرتجيه أقرب الموت كما قال أهل العلم مفارقة الروح الجسد والحيلولة بينهما انتقال من حال إلى حال وانتقال من دار إلى دار تم الله الموت مطيبة كما قال جل في علاه إذا أنتم ضربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت لكن المصيبة الأعظم من الموت يا رعاك الله الغفلة عن الموت عدم تذكر الموت عدم الاستعداد للموت أعظم من مصيبة الموت يا رعاك الله لذلك قال أهل التفاسير في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء قالوا يعني اكثركم للموت ذكرا لانه من كان للموت ذاكرا كان للموت مستعدا قال ابو علي الدقائق من أكثر من ذكر الموت اكرم بثلاث، أكرم بتعجيل التوبه ونشاط في العباده وقناعه في القلب ومن نسي الموت عوقب بثلاث، تسويف التوبه وكسل في العباده وعدم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 وعطلت الصلوات وارتكب في المحرمات وتكاسل الناس في فعل الطاعة صيا غافلا عن العمل وغره طول الأمل الموت يأتي بغته والقبر صندوق العمل قل لي بالله العظيم قل لي يا رعاك الله هل تفكرت يوما وأنت تخرج في الصباح أنك لن ترجع إلى بيتك مرة ثانية هل تفكر أن اليوم قد يكون آخر يوم لك في الحياة هل إذا اتاك ملك الموت في هذا اليوم انت راضح عن نفسك لا تغفل يا رعاك الله ممن أعرفهم اتصل على أهله في الواحده ظهرا قال لهم لقد استأذنت من العمل مبكرا فما هي طلباتكم قالوا نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا قال ساعه واحده واكون عندكم مرت ساعه مرت ساعتان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 لم تلهيه الآمال قال أحدهم لصاحب الله وكانت حاله سيئة قال أبا قلان الحال التي أنت عليها ترضاها للموت قال لا والله قال وهل نويت أن تغير هذه الحال إلى حال ترضاها إلى الموت قال ما شاقتنا نفسي إلى هذا بعد قال وهل بعد هذه دار دار فيها معتمد قال لا والله قال وهل تغمنت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 نعم أيها الغالي لا تغفل عن الموت فلقد أجمع أهل العلم على أن الموت ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا فبق معين ولا عمر معين يأتيكم بغطة وأنتم لا تشعرون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تودون إلى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت من تحي يعني ذلك ما كنت من تفر وذلك ما كنت من تهرب طال الزمان او قصر لا بد ان ياتي الموت والناس عند الموت على حالين يا رعاك الله الناس عند الموت على حالين اما محب للقاء الله فيحب الله لقاءه وإما كارهن بلقاء الله فيكره الله لقائه قالت عائشه يا رسول الله كلنا يكره الموت قال لا يا عائشه ليس ذاك لكن هو العبد الصالح العبد المستقيم عند سكرات الموت تاتيه ملائكه الرحمن تبشره بروح وريحان ورب راض غير غضبان فيطرح بلقاء الله فيطرح الله بلقائه اما العبد العاصي اما العبد الغافل اما الذي تنافى الموت وتكراته فتاتيه ملائكة الرحمن تبشره بفخف وعذاب من الله فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه اشترط عليكم شروطا ثلاثه لمن أراد أن يجلس في مجلسي شروطا ليسنا اشترطناها في مجالسنا اليوم قال إذا جلستم في مجلسي فانا اشترط عليكم شروطا ثلاثه أولها لا تتكلم في الدنيا ثانيها لا تغتابوا أحدا في مجلسي ثالثا لا تمدحوا عندي أبدا فكانوا يتذكرون الموت وسكراته والقبر وظلماته حتى إذا انقضوا كانوا كمن قام عن جنازه لا عجب في آخر اللحظات والدعوة هو يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا قسادة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 يوم تشخط العينان وتبرد الاطراف واليدان وتلتف الساقان تريد أن تتكلم فلا تستطيع تريد أن تقول فلا تستطيع وجاءت تكرس الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد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 تهدر فيها الأعمار هذه الأيام مطايا أين العدة قبل المنايا أين الانفه من دار الادايا أين العزائم أرضيتم بالدنايا إن بلية الهوى لا تشبه البلايا وإن قضية الزمان لا تلقضايا يا مستورين ستكشف الخطايا إن ملك الموت لا يقبل الوخاطة ولا يأخذ الهدايا يا مستورين ستكشف الخطايا إن ملك الموت لا يقبل الوخاطة ولا يأخذ الهدايا أيها الشاب ستتأل عن شبابك أيها الشيخ تأهب لعتابك أيها الكهل تدبر أمرك قبل تد يا مريض القلب قف بباب الطبيب يا منحوث الحظ اشكو فوات النصيب بجناب قليلا وقف على الباب طويلة واستدرك العمر قبل رحيله وأنت بداء التفريط عليلا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 انما ينظر للبواطن لا للظهور يا من كلما زاد عمره زاد اثمه يا من يدور في المعاصي فكره وهمه يا قليل العقل وقد دق عظمه يا قليل العبر فقد تيقن ان القبر عما قليل يضمه كيف نعظ من مات قلبه لا عقله وجسمه نعم ايها الغالي لا بد من الرحيل طال الزمان أو قطر سيأتي ذلك اليوم الذي تتوجع فيه الحياة لكن قل لي بالله كيف سيكون الحال عند سعاف الرحيم الذي أخر الناس عن التوبة طول الأمل الذي أخر الناس عن التوبة والصدق والاستعداد الآخرة طول الامل ولقد قال الله عنهم درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الامل ففوق يعلمون الكل سيموت الى ذو العزه والجبر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام الكل سيموت لان الله قال انك ميت وانهم ميتون ولان الله قال وما كان لبشر من قبلك الخل فقع المثل فهم الخالدون كل نفس لائقه الموت مات الحبيب بأبيه وأمي الذي كان يقول في آخر لحظات الحياة ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد من وصاياه في ساعات احتضاره وفي ساعات وداعه أنه كان يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم فعد المنبر آخر ما القعد قال من أخذ منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه من تبت له عربا فهذا عرضي فليأخذ منه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 ويمسح على وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت لتكرات اللهم هون علي الموت وسكراته اللهم هون علي الموت وسكراته فلما رات فاطمه شده البلاء على ابيها اخذت تقول و كرب ابتاه و كرب ابتاه و أبتاه. فاخذ يقول لها لا كرب على ابيك بعد اليوم لا كرب يا فاطمه على ابيك بعد اليوم ثم اخذ يسخص ببصره الى السماء ويطع يده السبابه وهو يناجي ربه ويقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تب علي اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى ثم تكثت الانفاس الطاهره وتوقف القلب الكبير لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون لأن الله قال وما جعلنا لبشر من قبلك القلب أبا إمت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت فلما طارقت الروح الحياة متكت ذلك الجسد الصاقر الشريء أخذت فاطمه تقول وأبتاه وأبتاه وأبتا أجاب ربا دعا وأبتا أجاب ربا دعا وأبتا جنة الفردوس مقوى وأبتا إلى جبريل نمع فلما دخلوا الصاظمة لانت يا انس اطابت انفتكم اطابت انفتكم استعدوا الترابة على هدول الجن يقول انس وقلت نفسي والله ما طابت ولكننا الجمناها الجامل مات الحبيب لان الله قال انك ميت وانهم ميتون الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر ثم يموت الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة الحبيب وفي ساعات احتضاره وكانت ساعات احتضاره بليل أقد يطل لعائشة في أي يوم نحن قالت يوم الاثنين أن في أي يوم قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين ولقد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا في منامه سألوه في ساعات مرضه سألوه في أيام مرضه ارطنا فك على الطبيب قال نعم قالوا ماذا قال, قال قال قال اني فعال لما اريد قال الطبيب اني فعال لما اريد فلما اشتدت عليه السكرات ورأت عائشة ثكرات الموت على ابيها اخذت تستجهد ببيت تقول فيه وعادل وما يغني الحذار عن القتا انحشرجت يوما وباق بها الضدر فقال يا عائشة لا تقولي ذلك ولكن قولي وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحري نعم أيها الغالي قل إن الموت الذي تكرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون أوطى أبو بكر عمرا وصية في آخر حياته ليتنا فهمناها قال يا عمر إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل ما تصدق لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. الكلت يموت إلا ذو العز والجبر ثم يموت الفاروق رضي الله عنه وارضاه وهو يصلي الفجر في يوم ضيع فيه الناس صلاة الفجر هل بسبب شرعي ضيع الصلاة أم بسبب المكوت ساعات وساعات أمام الشاشات والقنوات مات طعن وهو يقرأ قوله جل في علاه إنما أجكو بثي وحزني إلى الله نعم أيها الغالي طعن شهيد المحراب. فلما أفق كانت أول كلمة قالها أصلى الناس اسمع يا رعاك الله أول كلمة تلفظ بها عمر يوم أباق من غيبوبته قال الناس ثم يمرأ الدم ينزف منه نسبا فيقن أن الموت قد اقترب كان هناك شغل يشغله وهم يهمه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى عائشه أم المؤمنين وقل لها يقرئك عمر السلام ولا فق الأمير المؤمنين فاني لست أميرا للمؤمنين بعد اليوم قل لها يبلغك عمر السلام ويقول ويتأذنك أن يذبن مع صاحبي يريد أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الممار رفيقه في وجيئته يريد أن يرافق حبيبه حتى في الممار فذهب عبد الله بن عمر وطلق الباب على عائشه وقال لها يقرأ في عمر السلام ويقول لك أتأذني له أن يدفن مع صاحبي فقالت الصديقه بنت الصديق والله إني كنت أريده لنفسي أريد هذا المكان لنفسي ووالله لا على نفسي ووالله لاوثرن لا عمر على نفسه فلما رجع عبد الله بن عمر وراه عمر قد اقبل قال اجلسوني فقال من الخطب به عبد الله بن عمر قال ابشر يا امير المؤمنين فقد رضيت فتهلل وجه عمر رضي الله عنه وارضاه القضية كانت تجفله القضية كانت تهمه يا رعاك الله ما كان يوصي بمال ولا بعيال ولا بحلال القضية قضيه مرافقه في الدنيا وفي الاخره فقال عمر إن أنا مت فغفلوني وكفنوني ثم احملوني وفرطوا عليها الباب وقولوا يبتأ العمر مره ثانيه فإن أدنت وإلا خذوني إلى مقابر المسلمين فلما خانت ساعات الاحتضار وبدأت تتنزل عليه كرباط الموت أخذ عبد الله بالعمر رأسه ووضعه على فاخدة فقال عمر ضع وجهي على التراب الله أن يرحم عمر ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي وددت أن أمي لم تلدني ليتني كنت ورقة فعضة من هو عمر الطوام القوام يقول ودت أني صررت من هكذا لا لي ولا علي مات عمر مات عمر لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون الكل سيموت إلا ذو العزه والجبر ثم يموت عثمان رضي الله عنه أرضاه يموت وقد رأى في منامه في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تفطر عندنا غدا تصفر عندنا غدا فأطلح صائما رضي الله عنه أرضاه تسلق عليه البيت وتعنوه وهو يقرأ القرآن فتدفقت تلك الدماء على لحمته الصاغرة ثم أخذ يدعو ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اجمع سم امه محمد اللهم اجمع سم امه محمد عثمان وما أدوا أسمى عثمان تلك اللعية التي لطالما تبللت في من خسية الله تلك اللعية التي لطالما تبللت بكاء وخسية من الله جلاله عثمان الذي إذا ذكرت الجنة والنار يبكي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 عثمان الذي نبث بأمواله كربات المسلمين عثمان الذي كان أبل للارامل والفقراء والمساكين ما لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون الكل سيموت إلا ذو والجبر وبعد ساعات الفجر تحلو دقائق الاستيقاظ فخرج علي مستغفر الرب بعد قيام الليل منطلق إلى صلاة الفجر فيطعن وهو في طريقه إلى المسجد شتان بين خواتيم وخواتيم شتان بين من يؤثر وهو يسير إلى المسجد وشتان بين من يسير إلى معصية الله ثم يوم علم علي أنها النهاية قال أبقوه فإن أنا بقيت قتلت او عقوه وإن ميت فقتله قفلتي وعجلوه فإني مخاصمه عند ربي جلد في ولم يتلفظ بعدها بكلمة إلا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى فارق الحياة علي المجاهد العنيف والمقاتل الصنديد يموت وهو يسير إلى صلاة الفجر ما؟ لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون الكل فيموت إلا ذو والجبروت والجبروس مات أبو هريرة راوي العبي والمرافق للنبي في روحته وجيئته ماذا يقول في ساعات الاحتضار يقول آه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 ولا لجري الأنفار ولا لغرس الأشتار ولكن لصيام المواجر وقيام الليل ومجارسة العلماء انظر على ماذا يبكون انظر على ماذا يتعثرون ونحن النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامه فيها ترك ما فيه فليس للمرء دار بعد الموت يسكنها.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 فقالت لزوجها أريد أن أذهب إلى مكة أريد أن أذهب إلى مكة أريد أن أرى بيت الله جل في علا ودعت الصغير والكبير كأنها تودعهم لآخر مر طافت وسعت وقفرت ودعت وتضرعت ثم في طريق العودة انقلبت السيارة وأصيبت في رأتها إصابة بالغة فنزل زوجها ومددها على جانب الطريق فإذا هي رافعة إصبعها السبابه تتشهد وتقول لا اله الا الله أقرأ أهلي مني السلام وقل لهم الملتقى الجنة أقرأ أهلي مِنِّي السلام وقل لهم الملتقى الجنة ماتت ماتت لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون ولأن الكل سيموت إلا بالعدة شتان بين موت الصالحين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 أقول يا شباب لله حق لله حق فأدوا حق الله ثم اصنعوا ما تشاءون عل الله ان يتدارككم برحمته كانوا لا يستجيبون ثم جاءت الاخبار انهم قد نووا السفر الى بلاد الكفار حيث يحارب الله بالمعاصي ذكرناهم خوفناهم ولكن تمكن منهم الشيطان وزين لهم اعمالهم وقال لا غالب لكم من الناس وإني جار لكم ذهبوا ورجعوا بعد ثلاثة أيام يحملونه في تابوت ما الخبر ما القصه ما الخط أكثر من اللهو والضياع والمعاصي فأصابته نوبا قلبية وخر ميتا في مكانه ذهبوا وهم يسيرون جميعا على الأقدام ورجعوا وهم يحملونه على أساقهما هل كان يظن يوم أن كافر انها اخر آخر في ساطرها في حياته وقفت على قبره تذكرت الايام الماضيه كم ذكرناهم كم قلنا لهم ولكن لا تحبون الناطقين كم قلنا لهم وكم وعظناهم ولكن انا لله وانا اليه راجعون هكذا يموت الشباب قلت في نصي ما جاء من أرض جهاد حتى نكون به من الفريحين، ما جاء من أرض علاج حتى نكون عليه من المستقيمين، فما جاء من أرض يطلب فيها العلم حتى نكون به من المباهين، الكل سيموت إلا بالعزت والجبر، فاتق الله عباد الله. اتق الله عباد الله، الله عباد الله، فالعمر مهما طال فهو قصير. والدنيا مهما عظمت فهي حقيرة أكثروا من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات زور القبور فإنها تذكركم تذكركم الآخرة أكثر من مجالس الذكر فإنها تحيي القلوب يا رعاك الله فإذا أف القلب فلا بد من الاكثار من ذكر الله وتذكر الآخرة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 اللهم هون علينا الموتى وثكراته والقبر وظلماته والسؤال وشدته والقبر وضمته ويوم القيامة وكرباته اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اغفر ذنبنا وإسرابنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أمنا في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجمع شملنا ووحد صفحنا واصلح ذات بيننا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين استغفر الله العظيم